مَا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ fa in fa'u fa allaha ghafurur rahim مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتم en wat is er nou eigenlijk? Wat is er wa bu ulatunna ahqubiraddehun in arau حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحرام وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَحُزُّمُوا مِمَّا آتَيْتُمُ شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خف ثم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت إِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ وَالِمُونَ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يبينها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلْتَ Weer te gaan, want تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به What? Vandaag de dag وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن لِعِدَّتِهِنَّ فلا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا ينكحن رَبَّكُمْ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم ذلك يوم. لايني كاملين لمن أراد أن يتمرضع، وعلى المولود له رزق. رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها laat u daar, en bi te مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جنى وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تسترضعوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سلمتم الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والله لفضيله الدكتور أربعة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن والله بما تعملون خبير ولا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلو الكتاب أجلك wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusi kum لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفضوهن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 waarin al kwam, weer vanaf Niets voor mij, voor وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج vijfentwintig en als hij zichzelf niet kan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 Ayati illallakum taqilu فَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَانُوا إِنَّ الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. ما ارضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون <تصفيق> ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل رَأَيْلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ قَادُ لِنَبِيٍّ لَهُ مُبَشِّرٌ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما We gaan beginnen توله إلا قليلا منهم والله عليم wa qala ملكه من يشاء والله فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر فورفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين I وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ عَلَيْنَا صبرا وثبت وقدامنا <تصفيق> وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهما لفسدت الْأَرْضُ ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لمن المرسلين صدق الله العظيم